إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس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 وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أي ينزل علينا إذ قال علينا مائدة من السماء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 قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء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 إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنْتَ أَنْتَ رَوْقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تغفر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا